ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أُنْزِلَ إليك وما أُنْزِلَ من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا سَوَائًّا عَلَيْهِمْ أَأَذَّوْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يؤمنون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إِنَّمَا نحن مصلحون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناهم فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله امدا دون وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما ما نزلها على عبدنا فأتو بثورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوش من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا وَلَنْ تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لِلْكَافِرِينَ للكافرين وبشر الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات لَهُمْ لهم جنات تجري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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكهرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَالِفَهُ قَالُوا أَتَجَاعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْتَكُدِ مَا أَنَّى وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبيوني بأسمائها أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم قال يا والسماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أدم أكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشدة هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.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 التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوف بعهدكم وإياي فوهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاستقون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتستموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاسعين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل مما شفاعة ولا يؤفذ مما عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نجيناكم من آلِ ترعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأنجيناكم وأغرقنا لفرعون وأنتم تنظرون.وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تقدم العدل ثم تقدم العدل من بعده وأنتم ظالمون. ثم آفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم انكم ظلمتم 1 انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 وَاذْكُرُوا قلنا ذُخِرُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ قِئْتُمْ رغدا, رغدا وادخلوا مِنْهَا حَيْثُ وقولوا رَغَدًا وَاذْكُرُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة مغفر لكم وسنزيد المحسنين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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثمتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الْأَرْضِ مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تنبت الأرض مِنْ بَقْلِهَا وَقِسْتَاهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَضَفَلِهَا قال أتحتبدلون الذي هو أدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَكُمْ أَن تذبحوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هدوا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هي قال إنه يقول إنها بغرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قال دعوا لنا ربك لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسور الناظرين قالوا دع لنا ربك نبيل لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه تثير الأرض ولا لا شيء فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قبلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته, ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَتَنَسَقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا كتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشكروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون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 بلى من كسب سيئة وأحاقت به, خطيئته وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب, الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أخذنا نيساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفتكون لا دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخلدون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخلدون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلج بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 ثم اتخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إن كنتم مؤمنين قل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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ عَمَرَ أَنْ فَسَنَتَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا الديبر لف نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدق لما بين يديه وهو ذو وبشال كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يذكر بها إلا الفاسقون أَوَى كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تفل الشياطين على هلك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على بباب لهوت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة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 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفتهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهم الكتاب ولا المشركين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 فاسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل وز كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم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 إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تلدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 فله أدوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصارى ليست في اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 أن يذكر فيها اسمه وسعى في طرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وله الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طانفون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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاترون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني حضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس اي ا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدو ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني داعيك لن إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إدراهيم مصلى وعهدنا إليه للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب عن هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إماما أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن منا مسلمة لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم, آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغض عن ملة إدراهيم فيها نفسه ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بها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 وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمن فنحن لَهُ مسلمون فإن آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنَّمَا هم في شقاق فسيكسيكهم الله وهو السميع العليم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 لم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أن الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله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 التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِعَثَةٌ على عَلَى الَّذِينَ هدى الله وما وَمَا كَانَ ليضيع لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بالناس لرؤوف رحيم رَؤُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ فلنولينك قبلة توضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم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 الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل ودهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن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 ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم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 ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تككرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أطابتهم مصيبة قالوا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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما الذين تابوا ويصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا السواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا خَفَاءَ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ وإلهكم إله وَاحِدٌ لا إله إِلَّا هُوَ وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المثقل والسحاب المثقل بين السماء والأرض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 وما هم بخاردين من النار. يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال طيب كل تتبعوا خُلق الشيطان إن له لكم عدو مبين إنما يأذركم بالسوء والفحشا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدعهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي ثقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الْآخِرِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنَ السبيل, والمساكين وبن السبيل والسائل في الرقاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموقون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المستقون يا أيها الذين آمنوا خذب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاستباع بالمعروف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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تستقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمحروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إتمه على الذين يبدلونه إن الله سمير عليم فمن قاف أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على زفر من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة اليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر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 أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وفتلنا نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلن باتئهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفدو ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 إن الله لا يحب المعتدين واغتلوهم حيث تقسموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كنتم من قَبْلِهِ لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ومن الناس من يعبدك قوله في الحياة الدنيا من يعبدك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ له استق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله روك بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم وإلى الله ترجع الأمور، فالبني إسرائيل كم آتيناهم, كم آتيناهم، من آية بينهم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت،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 كان الناس همته واحدة فبعث الله, الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيما اختلقوا فيه, فيه، إلا الذين أطوه من بعد ما الحق بإذن، والله يهدي من يشاء إلى خرط مستقيم أم حسبتم آتى دخول الجنة، ولما يأثكم مثل الذين خلوه قبلكم، مسَّتهم البأس والضآء. مست لهم البأساء والضراء وزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 كتب عليكم الْقِتَالُ وَهُوَ كُوهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقض عن سبيل الله وكفر به, وكفر به والمسجد الحرام وإقراه أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يغتد منكم عن دينه فيموت وهو كافد فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخر وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يسألونك عن القمر والميسد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الْآيَاتِ تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تقالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمث مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير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 قل هو أبا فاعتذلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرتهم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا جئتم وقدروا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتخلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ولا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة تقوى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شيئا لا يقيما حدود الله فإن خبتم ألا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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فبلغن حَيْثُ سَكَنْتُمْ بمعروف عَلَى سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا وَلَا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هلوى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا خلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا تعظلوهم فَلَا تعظلوهم ان ينكحن ازواجهن إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهم محولين كاملين لمن أراد أن يتم وعلى المونود له رزقهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ووالدة بولدها ولا مونود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فَإِنَّ غَادَفِ صَالَنَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَعْتُمُ أَنْ تَسْتَوْضِعُ أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتوضحن بانفسهم ويذرون ازواجا بأنفسهم أربعة اشهر عَدْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَنْتُمْ بِهِ في أَنفُسكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا في بالمعروف والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النزاء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 فان فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاع وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أبواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اقرار فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الم تر الى الذين خالوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له تظل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم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 فَلَمَّا تَقَلَّقَ النَّاؤُطُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجلوده قال الذين يظنون غلب السئة كثيرة, كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أسرغ علينا صبرا قالوا ربنا وعلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يئس يوم لا بيع فيه من قبل يوم بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا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 والسماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الوحيد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليانهم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 وهي طاوية على عروفها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل بستمئة عام فانظر إلى, فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك يجعلك للناس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 واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم مثل الذين يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مِئَةُ حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا وَلَا أدى. ثُمَّ لَا مَا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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا, صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صوتٍ عليه تراب فأصابه وابل فتركه خلد لا يقدرون على شيء على مما كسبوا والله لا يحب القوم الكافرين. ومكال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ضباط الله وتخبيثا من أهلفسهم كمثل جنة برضوة كمثل جنة برضوة أصابها وابل فأتسق لها ضعفين فَإِنَّ لَمْ يُصِلْهَا وَابِلٌ فَقَالَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً أَمْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَأَنَابِ من نخيله وأعناق تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه, وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فينا. توقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمه وان وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تنفقون مِنْ ابتغاء فَلِأَنْفُسِكُمْ الله وما إِلَّا من وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا من خيري يوفى إليكم وأنتم لا خَيْرٍ للفقراء الذين تُنْفِقُونَ في سبيل الله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 وما تنفقوا من خير فَإِنَّ الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم ألوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المث ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فولا ارْهُمْ فِي خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ خوف عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بقي من الغبا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربٍ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميترة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم يَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِذَا تدا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 ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا تكون تدارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يظلم وكاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم